بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه الاحباب المسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحييكم من بيت من بيوت الله اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه نحييكم من مسجد البحاره بمدينه ابو كبير محافظه الشرقيه في يوم الجمعه من عام 1400 وثانية عشرة من الهجرة الموافق عام الف وتسعمائة واحد وتسعون من الميلاد حيث موعدنا مع فضيلة الشيخ الاستاذ العزيز احمد الشرقاوي في سلسلة الدين المعاملة الحمد لله الحمد لله والكبرياء لله والعبودية لله والخضوع لله انت السيد وانت السند انت ولي النعمة وانت الصاحب في كل رخاء وشدة نشهد ان لا اله الا انت سبحانك نعوذ بوجهك الكريم من ان نزل او ان نضل الهي غفرانك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى من اعمالنا ان عفوت فقد مننت وان عاقبت فما ظلمت الهي نمد لك يد الفقر ونخفض لك جناح الذل ونقسم عليك بنور وجهك الكريم وبأجل اسم لك ألا تفضحنا في الدنيا أو الآخرة واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ونشهد أن محمد رسولنا وزعيم حزبنا حيا وميتا ابعثنا اللهم على ملته شهداء شريعته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمع سلسله جديده قصيره عنوانها الدين المعامله اهدف منها في مجموعة احاديث الى تصحيح مفهوم هذه الكلمة عندنا والى الحديث عن الاسلام وعن واقع المسلمين فنحن المسلمين ننتسب الى اشرف رساله جمع الله فيها منهج السماء في قيادة الارض ورسم الاسلام فيها منهجا لبناء المسلم الذي شرفه الله بقياده الدنيا اذا ما تربى في مدرسه الاسلام كما رسم الاسلام صورة للمجتمع الامن الذي ينتشر, ينتشر فيه قيم الحب والتراحم اذا ما احسنا تربيه افراده على منهج الاسلام ولكن الاسلام اليوم أصبح مهجورا في حياة المسلمين فأصبح المسلمين فأصبح المسلمون في واد والإسلام في واد آخر لا تجد في المجتمعات الإسلامية إلا شكليات بعيدة عن أهداف الإسلام حتى أصبحت الشعوب الإسلامية اليوم دولا متخلفة تتسول طعامها من اعدائها فلا هي ملكة الدنيا ولا هي ارضة الله لاخرتها ولا هي اصبحت في حياتها وسلوكها صورة لاسلامها ان اشد ما يؤلمني وانا اقرا عن حياة الشعوب غير المسلمة أن تلمس كثيرا من سلوكيات الإسلام في حياتهم وأن ترى الشعوب الإسلامية تستورد عيوب الغرب على أنها حضارة وتقدم وما أرد الشعوب المسلمة إلى هذا الحضيط وإلى هذا التخلف إلا فهمهم الضيق للإسلام إن الإسلام أيها الاخوه محصور في دائره العباده فقط دون التخلق بسلوكيات الاسلام واخلاقه حتى اصبحت حياه المسلمين تحوي تناقضات غريبه فالاسلام اليوم اصبح لا يوجد الا في المساجد فقط اما خارج المساجد فلا تجد اثرا للاسلام في معاملات المسلمين ولا في علاقاتهم فلا تراحم ولا تعاطف ولا كلمة نقية طاهرة ولا نظافة ولا نظاما ولا عدلا ومع هذا تجد المسلمين في المتاجد قلوبا خاشعة وعيونا دامعة وفي اسواقهم وعلاقاتهم ذئابا مفترسة وتعالب خادعه تناقضات بين دينهم وبين حياتهم وكأن إلههم في المسجد فقط لم يصلوا إلى مرتبة عباد الأصنام الذين كانوا يصحبون آلهتهم معهم في أسواقهم أصبح الإسلام اليوم متهما بسلوك المسلمين أشد ما يؤلم اليوم وأنت تقرأ أن الإسلام اليوم أصبح متهما بسلوك المسلمين لقد أصبح الإسلام اليوم يحارب بسلوك المسلمين يحكم الغير علينا بما يراه من أحوال وواقع المسلمين لو قلنا لهم الإسلام يقولون هؤلاء هم المسلمون إذا قلت للناس الإسلام منهج حياة فما أسرع ما تسمع من رد؟ انظروا ماذا صنع الإسلام بالمسلمين لقد أخرهم إذا قلت الإسلام يوحد القلوب فما أسرع ما تسمع من رد انظروا كيف فرق الإسلام المسلمين إلى جماعات يكفر بعضهم بعضا إذا قلت الإسلام دعوة إلى النظام والنظافة فما أسرع ما تسمع من رد انظروا إلى الهمجية السائدة وانظروا الى قذارة المسلم في بيته وشارعه وسوقه. اذا قلت الاسلام دعوة الى الاخلاق الرفيعة فما اسرع ما تسمع من رد واين هذه الاخلاق في حياة المسلم لقد اصبح الاسلام اليوم هو المتهم البريء الاسلام اليوم هو المتهم البريء ولم تصبح مشكلة الاسلام في اعدائه ولكن اصبحت مشكلة الاسلام في مصيبته بالمسلمين لست متشائما، كما قد يظن بعض المستمعين ولكنه واقع يلمسه كل منكم في سلوكيات المسلمين وفي علاقاتهم بغيرهم ولكن هناك سؤال ما السر وراء وصول احوال المسلمين الى ما هي عليه الان من تخلف وبعد عن الإسلام السر في كلمة صغيرة قلتها منذ قليل ان المسلمين ضاق فهمهم للإسلام فظنوا الإسلام محصورا في مجموعة من العبادات وظنوا انهم اذا اقاموها اقاموا الإسلام واصبحوا يختلفون حولها ويخطئ بعضهم بعضا في فروعها وشكلياتها ويكفر بعضهم بعضا في من يختلف حولها وهجروا أوامر الله ورسوله التي تظهر صورة المسلم الذي أراده الله لقد أخذ المسلمون أوامر الله في المسجد فقط في الصلاة وهجروا أوامر الله التي للشارع وهجروا أوامر الله التي للسوق وهجروا اوامر الله التي للعلاقة بين الاخرين فظهر الاسلام في المسجد فقط واختفى الاسلام من الشارع والسوق واصبح اليوم للمسلم شخصيتان شخصية في المسجد وشخصية متناقضة تماما في الشارع ومع الاخرين بما يخالف بناء الاسلام لشخصية المسلم التي تقوم على ان المسلم الخاشع في المسجد هو بعينه المسلم الخاشع لله في كل موقف من مواقف حياته قل ان صلاتي ونسكي اسمع ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالله موجود معكم في الشارع كما هو موجود معكم في المسجد تامل معي نماذج الناس تلمس ذلك لست متجنيا فهذا مسلم فقير يبدا يومه بسب الدين وهذا مسلم غني يجيد العباده التي تكون بعيده عن جيبه عند جيبه لا لا يعرف الله وهذا بائع يستهزئ بالله كل يوم في بيعه فيحلف وهو كاذب وهذا صارع مسلم لا مانع عنده من غشك وهذا معلم يعلم الأجيال لا يتقي الله في مهنته وهذا موظف لا ينجز لك عملا إلا برشوة وهذا بائع مسلم يتفنن في رفع الأسعار كل يوم وهذا مقاول يبني عمارة تسقط بعض أيام وهذا مهندس يأخذ المعلوم ليقول إن المواصفات صحيحة وهذا محامي يعلم ان فلانا ظالما ويدافع عنه وهذا شيخ يلوي النصوص ويبيع الفتاوى وهذا حاج ومعتمر يحدثك عن ذكريات الحج وروحانياته ويظلم شركاءه واخوته وهذا حرفي يعطيك المواعيد ولا يوفي بوعده وهذا من هواه الحديث في الدين وما اكثرهم لا يفرق بين حلال وحرام وهذا وهذا نماذي كثيره ولو سالت هؤلاء الناس هل انتم مسلمون لقالوا لك نحن مسلمون والحمد لله نصلي ونصوم وتعجب واين اثر الصلاه في سلوككم ومعاملتكم مثلهم في هذا كمثل الحسن البصري عندما وقف يعظ الناس موعظه أبكتهم جميعا فلما نزل من منبره بحث عن مصحفه فوجد أحد المصلين الذين الباكين سرق مصحفه فقال لهم كلكم يبكي فمن سرق المصحف كلكم يبكي فمن سرق المصحف كلنا نصلي فلماذا هذه السلوكيات الفاسدة تناقض بين الدين بين التدين والسلوك هو موضوع حديثنا الاسلام يبني شخصية المسلم بالعبادات لتظهر آثار, آثار مراقبته لله في حياته لهذه العباديات مدرسة انت تاخدها في المسجد وبينك وبين ربنا عشان تطلع تتاثر بها برا في معاملتك في كلامك في علاقتك بالاخرين ولذلك اذكرك ان الاسلام يقوم على ثلاثه الوان من الترفيه المتكامله التي يؤثر كل منهما في الاخر اعرض نفسك عليها اذا وجدت نقصا في هذه الثلاثه تجد خللا في الباقي لاحظ كده تجد القران والسنه تدور حول ثلاثه اشياء تؤسسها فيك ثلاث حاجات اولا العقيده معرفتك بالله ليه حتى تتخيل الله مراقبا لك باستمرار ادي هدف تربوي انك انت بتطلع بره تشعر ان الله يراقبك في علاقتك وفي سلوكك ثانيا العبادات والعبادات معنى واسع جدا ليس كما يفهمه كثير من الناس صلاه وصوم وذكر ابدا العبادات معنى واسع جدا يشمل كل أوامر لله تعالى ونواهيه ويشمل كل أوامر للرسول ونواهيه وهي بمعناها الواسع تعني حسين يعني عبادة. حسن معاملتك مع الله حسن معاملتك مع الناس هذه العبادة يعني الكلمة الطيبة التي لا تكلف جيبك شيئا عبادة عليها اجر اعطاء الحق عباده عليها اجر وفائك بالوعد اشياء لا تكلفك شيئا عباده عليها اجر تفريجك عن مكروب قربة عباده ليس عليها اجر تنظيفك لشارع شارع بتاعك عباده عليها اجر مفهوم العباده واسع جدا سوف نتحدث عنه في خطبه مستقره كل سلوك لك مع الاخرين عباده عليها اجر لذلك عندما تسمعون احاديث رسول الله في السلوكيات تجد ان رسول الله عظم الاجر في اشياء صغيرة جدا اشياء صغيرة لا تكلفك شيئا عظم الاجر فيها سوف تسمع منها الكثير منها مثلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الكسب بيع مبرور افضل ما اعطي المر حسن الخلق افضل الصدقة صدقة اللسان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم لكن المسلمين قصروا في هذه الاشياء وتمسكوا بالعبادات المشهورة ولم تظهر حتى اثرها في حياتهم انا لا اهون في هذا المقام كما قد يسيء البعض الفهم لا اهون من الصلاة ومن قيمة الصلاة او الصوم او الزكاة او الحج ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صور هذه العبادات انها اركان للإسلام ودعائم للإسلام مش قال هي الاسلام كلها اركان على معنى دعائم يعني مثلا عندما تبني بيتك لتبع له دعائم واعمدة ولكن انت هتسكن في بيت من غير سقف هتسكن في بيت من غير ما تبني حوائط له هتسكن في بيت من غير ابواب وشبابيك هتسكن في بيت من غير تشطيب، من غير اساس فخم. حاول ان تشطب بيت اسلامك باخلاقيات وسلوكيات الاسلام وهو ده معنى سلسلة الدين المعاملة يسق كثير من الناس في فهم هذه الكلمة، فهم يفهمونها على أنها في الأمور المادية فقط. بتلاقيها منتشرة الكلمة دي في السوق مع الفلوس بس يقول لك الدين المعاملة لا الدين المعاملة تعني الدين السلوك. علاقتك بالله في علاقتك بالناس الناس بتلوي الكلمة على مذهب الجنين كل سلوك في الشارع. كل سلوك في السوق كل سلوك في البيت كل سلوك في العمل أنت محاسب عليه اوعى تظن أن علاقتك مع الله انتهت بالخروج من المسجد لا لا هذا قطع علاقتك مع الله بدأت من لحظة خروجك من المسجد فهذا المسجد تربية للسلوك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلكم تجار يا ابو جبير هنا اكترنا تجار حد يرضى يبقى تاجر هايف اظن ما حدش منا يقبل ان هو يكون تاجر هايف حد من التجار يقبل ان يذهب الى السوق ويرجع خسرانا. حد يقبل انه يذهب الى السوق وكفاية عليه ان الناس يقول له يا معلم فلان ويا حج فلان وهو رجع فسران ايه كيمت ان يكون في رصيد حسناتك الف حسنة وفي مقابلها الفين سيئة ايه جيمتها عملت ايه يا معلم عملت ايه يا عم الحج عملت ايه يا ساعة البيت عملت ايه يا سيشيح ما قيمت ان تصوم وان تصلي وان تحج وقد ظلمت في قسمتك او ظلمت شريكك او ما قلت في اداء الحق كفايه عليك انك كده رحت السوق عشرة ورجعت خسران بتلاتين ما قيمه ان تصوم وان تصلي وان تحج وقد استغللت المسلمين ورفعت عليهم اقواتهم ما قيمه ان تصوم وتصلي وتحج وقد ازيت الناس وضربتهم او اكلت اموالهم ده هاية في التجارة ده لما نعرضها على شيخ المعلمين في التجارة يقول لك والله ده تجر هايب لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بمثل المفلس الذي ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاه وحج في صفحه الحسنات يظن معها النجاة داخل كده ان شاء الله وقف في يوم القيامه وكده وفاهم ان هو عيندك وتاتي المفاجآت وتنطق صفحته السيئه انه ضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فالكل يأخذ من حسناته حتى تنتهي فتنتهي حسناته فيأخذ من سيئاتهم فتلقى عليه فيلقى في النار الدين المعاملة أثر الدين يظهر بر الجامع فالله تعالى ليس في حاجه إلى العبادات التي لا تغير سلوكك لقد شرع الله العبادات لشيئين لتظهر خضوعك لله بالطاعة هذه ولتغير هذه العبادات من سلوكك في معاملات الآخرين فكل منا أيها الاخوه وأنا أولكم في حاجة لأن نفهم حقيقة الإسلام وهدفه الإسلام هدفه يتحقق في الشارع كل منا في حاجة لأن يوسع فهمه لمعنى العبادة فمعنى العبادة واسع وقد فتح الله لنا ابوابا كثيرة للنجاة في تعاملنا مع بعض لقد أرى الله رسوله في منظار الغيب صورا كثيرة من هذا الواقع المر في حياة المسلمين هذا الواقع الذي نعيشه اليوم من بعد عن الإسلام أرى الله رسوله هذا من منظار الغيب في حديث طويل اقتطع لك منه أجزاء وارجو منك عند كل جزء ان تسأل نفسك هل هذا الشيء موجود في حياتنا ولا لا روى ابن مردويه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بحلقة باب الكعبة ثم توجه الى الناس وقال ان من اشراط القيامة اسمع هماتة الصلاة هذه واحدة واتباع الشهوات وتكون امراء خونة ووزراء فتقة فوسب سلمان الفارسي وقال بابي انت وامي يا رسول الله وان ذلك لا يقول الكلدها يحصل قال نعم يا سلمان اسمع افكر وقول في كل كلمه اه او لا عندئذ يكون المنكر معروفا موجود ولا لا عندئذ يكون المعروف منكرا عندئذ يؤتمن الخائن ويخون الامين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق عندها يباع الدين بالدنيا وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة عندها يلي أمر أمتي قوم جسثهم جسث الناس وقلوبهم قلوب الشياطين إن تكلموا قتلوهم وإن سكتوا استباحوهم لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا عندئذ تكسر الشرى يعني الجنود والعساكر وتتحلى ذكور أمتي بالذهب ويتهاون بالزنا ويتغنى بكتاب الله اسمع وتتكلم الرويبضة قلت يا رسول الله ومن الرويبضه قال يتكلم ويحكم في أمر الناس من لم يتكلم من قبل يعني اللي مش عارف حاجة وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفه وهو يبكي يا حذيفه ذهبت الدنيا كأن لم تكن الرسول ينظر من منظار الغيب الى واقع المسلمين النهارده فقلت يا رسول الله هل لذلك من علامه يعني ان الدنيا خلاص قال اذا ضيعت امتي الصلوات وقلت الامانات واحد يدي واحد امانة مش ادهاله وخيفة الطرق وتشاتم الناس وفجرت الباعة ورفضت القناعة وكثرت الاشجار وقلت الثمار وغلت الاسعار وظهر اللواط، وضاقت المكاسب وتفاكه الناس فيما بينهم بشتيمة الآباء يقول له تعالى يا ابن كذا ويا ابن كذا. وزكى كل امرئ نفسه. واشتهر كل جاهل بجهله وصار الباطل حقا اثنى نفسك كده كلها موجودة ولا يش موجودة والكذب صدقا وغلب المنكر المعروف وتهادى الناس بالشهوات يقول له تعالى يا عزمك على سهرة حمرة النهاردة واستحلوا الخمرة بالنبيذ والربا بالبيع والحكم بالرشوة اسمع وصارت المباهات بالمعصية كل واحد يقول له من برحة انا عملت كذا وعملت كذا عندئذ لا يسلم لذي دين دينة اسمع وذهب الاسلام حتى لا يبقى الا اسمه واندرس القرآن حتى لم يبق إلا رسمه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يجاوز يعني لا يتخلقون به يعني بس يقرأ القرآن لكن سلوكهم مخالف اسمع تكون مساجدهم عامره وقلوبهم خاوية علماؤهم شر خلق الله على الأرض منهم بدت الفتنة وإليهم تعود يذهب الخير وأهله ويبقى الشر وأهله ويصير الناس بحيث لا يعبأ الله بهم حبب إليهم الدني والدرهم اسمع حتى إن الغني ليحدث نفسه بالفقر موجود حيث يكون صور لتناقض الدين مع السلوك تحتاج إلى تصحيح على ضوء فهم كلمة الدين المعاملة الدين الدين عقيدة وعبادة بمفهومها الواسع وخلو وإلى لقاء آخر في سلسلة الدين المعاملة في الحلقة القادمة في مفهوم العبادة الواسع وإلى لقاء آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم ما استطعتم اتقوا الظلم ما استطعتم فان العبد يأتي بالحسنات يوم القيامة يرى انها ستسنجيه كل واحد بقى عنده حسنات كثير فاهم انه هو هينجو اسمع فما زال عبد يقوم بين يدي الله ويقول يا ربي ظلمني عبدك فيقول الله أمحو من حسناته أمحو من حسناتي دي وامحو من سيئات هذا فما يزال كذلك حتى لا تبقى له حسنا جددوا لله توبة وتوبوا يا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الإخوة هذه وقفات وقفت عندها أفكر فكر معي فيها ووقفتنا الأولى مع مدرسة أسماء الله الحسنى ومع اسم الله رقم ثمانية واربعين وهو اسم الله الودود الود هو الحب والودود هو كثير الحب لخلقه فالله كثير الحب لكم ومن موده الله ومحبته لخلقه انه دائم العطف والرحمه بخلقه حتى ولو عصوا فلو كان الله يعامل خلقه حسب اعمالهم ما رزقهم ولكنك تعجب عندما ترى الله يفتح في الرزق للعصاه وتقول ليه يا ربنا بيديه وهو كافر ليه ان الله يناديهم بنعمه واظهار حبه يديهم عشان يفكروا وقد يضيق الله على اهل طاعته ليه حتى لا ينشغلوا عنه بالدنيا فالله يتودد لاهل طاعته ولاهل معصيته كل بما يراه خير الله وموده الله تعالى لا تنقطع عنك لحظه واحده منذ ولادتك حتى مماتك فحياتك متعلقه بكلمتك تامل عطاء الله لك وعطاء الخلق لك فكر في الاثنين مهما احبك انسان وعطف عليك فمحبته وعطاؤه مرتبط بمنافعه منك فاذا انقطعت المنافع انقطعت محبته ولكن الله تعالى ودود ورحيم بك رغم اعراضك يقول الشاعر الصوفي في هذا البيت الجميل يتمنى أن تحفظه يقول مودته تدوم لكل حي وهل أحد مودته تدوم أنه يقبل توبتك مهما عصيت واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ومن مودة الله تعالى لأهل طاعته في الآخرة قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا حبا متميزا في الآخرة ومن مودة الله لبعض عباده في الدنيا أنه يظهر لهم حبه في الدنيا إزاي أن يحبك فإذا احبك فتح قلوب عباده لحبه فيحبك الناس وهذا نوع من الرزق قد تجد بعض الناس يشترون محبة الناس بأموالهم ومع هذا إذا انقطعت هذه المنافع انقطعت المحبة وتجد نوعا من الناس يحبهم الناس ويسرون بهم من غير عطاء في الدنيا تجي بتحب واحد من غير ما يدك هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا عسله قالوا يا رسول الله وما عسله قال احبه فيحبه الناس ومعنى عسله يعني حلاه في عيونهم فمن احب الله احبه الله ومن احبه الله احبه الناس فاجعل حبك لله وتودد لله كما يتودد لك. فكر في هذا الكلام. طاعة الله تلقي على صاحبها وقارا ومهابة. ولن تحظى بتوقير الناس واحترامهم الا اذا استغنيت عنهم. وجعلت غيناك بالله تعالى وحده. فكر في هذا الكلام. في علاقتك باغنياء الدنيا كده. اللي إله أصحاب من الأغنياء فكر في حتة دي في علاقتك في بأغنياء الدنيا إذا عففت عن الطلب منهم أهابوك فده المش بتقول له هات بحبك فإذا تدنت نفسك للطلب منهم تجرأوا عليك فكر في حتة دي في علاقتك مع الأغنية فده المش بتقول له هات بحبك ومحترمك بتقول له هات ما يحترمكش شخصية اليوم التي سأتحدث عنها شخصية استغنت بالله وحده فكان حر الكلمة امام السلطان مش امام الناس لا امام السلطان وتحمل تعذيبا ليه؟ لان هذا الفقير المتعفف المشكلة اللي بينه وبين السلطان اهال هذا الفقير المتعفف رفض ان يزوج ابنته لابن الخليفة حاجه غريب شوف لما مثلا فقير يرفض ابن الخليفة زوجا لابنته شوف العزة بالله هذا الفقير المتعفف اسمه سعيد ابن المسيد عاش فقيرا يعيش باقل شيء كان لا يسأل احدا الدنيا رغم ان اغنياء كثيرين كانوا من اصدقائه كانوا بحبه يروحونه لكن مش كانوا بيسال. سئل يوما يقولون له لماذا يا سعيد لا تفكر فيما يقوتك غدا يعني مش بتخزن شوية حياة ليه وبتدبج فلوس ليه زي الناس فقال اوفكر في امر اقسم الله انه ضامنه لربنا حاله انه ضامنه واراد سعيد لابنته الوحيده الجميله الا تعيش حياه تبعدها عن الله اسمع بقى بس لما علم عبد الملك بن مروان ان ابنه سعيد بن المسيب جميله ذهب اليه ليخطبها لابنه الوليد شوف انت بقى لو اجاك وزير او ابن محافظ عشان يخطب بنتك والله ما حد هيعرف الكلب ولكن سعيد بن المسيب رفض ان يزوج الخليفه خوفا على ابنته ان تبعدها الدنيا عن الله في يوم بارد جاء عبد الملك بسعيد مقبوضا عليه وعرض عليه الزواج من ابنته فرفض فضربه مئة صوت في عز البرد وصب عليه جرارا من ماء ومع هذا صمم سعيد على الرفض والأعجب أنه زوج ابنته لطالب علم فقير كان يحضر دروسه في المسجد سأله في مجلسه هل تزوجت يا فلان فقال طالب العلم الفقير يرحمك الله يا معلم ومن يقبل أن يزوجني وما أملك إلا درهمين فقال له سعيد أنا ازوجك زوج ابنته من طالب علم الفقير لا يملك الا درهمين ورفض تزويد ابنته من ابن الخليل قال هذا الطالب فذهبت الى منزلي ولم يكن في بيتي الا خبز وزيت فسمعت بالليل طرقا على الباب ففوجئت بسعيد ابن المسيب ومعه رجلان ومعه ابنته وقال له يا بني خذ هذه زوجته فتملكني الخجل فلم يكن في بيتي إلا في ليلة زفافي إلا خبز وزيت هذه صورة وهذه شخصية لرجل طائع قدر طاعة الله فزوج ابنته من طائع لله يصونها إذا أحبها اكرمها وإذا كرهها لم يظلمها فكر في هذا الكلام. من الأمثلة العاميه التي تخالف شرع الله وتنتشر على السنه الناس في معاملتهم المثل القائل كذب مساوي ولا صدق بنعفش كذب مساوي ولا صدق منعش المثل ده من الامثال اللي هي سبب في تخلفنا في السبعينات كنت اعمل في وزاره الزراعه فكان لابد كل يوم من ابلاغ بيانات يوميه للوزاره كميه الارض المحروته كميه مش على كده مش كميات كده. فكان اللي يبلغ البيانات بيانات بتبلغ للوزاره والوزاره تبلغ الصحافه والصحافه اتكلم الناس تقول والله بكره هنعمل كذا وهنعمل كذا فلاحظت إن اللي بيبلغ البيانات دي بيبلغ اي بيانات يقولوا حرتهم وميت فردان يقولوا حارتنا ألف وكيد أجرى الصحافة وأضحك تشوفوا تشوفوا الصحافة بتقول إيه فبدأت أصبحت الآن لا أصدق ما أقرأ ودي راجع إلى إيه راجع إلى فلسفة كثير من الناس في هذا المثل كل الناس يقول لك والله كذب مثاوي ولا صدق منعفش ولذلك دي سبب تخلفنا هذا المثل بيعطي رخصة لإباحة الكذب الذي شدد الله على خطورته أصبحت الناس النهاردة بتكذب في بيعها وشرائها قال صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة يعني عظمت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب ويقول الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار فكر في هذا الكلام واخرج هذا المثل من حياتك وبين لكل من يردد خطورته فكر في هذا الكلام العداء بينك وبين الشيطان قديم والشيطان يستعمل معك اساليب متنوعه من اساليب الشيطان معك التزيين يعني ايه التزيين يعني يقعد يحسن لك المعصيه حتى الست اللي شكلها وعيش يقول لك يا سلام على جمالها عشان يوقعك في الزنا يقعد يكلمك عنها يزين لك المعصية الوسوسة دايما يكلمك يقول لك اعمل كذا مش بتعمل ليه مش معنى الناس بيعملوا وانت لا لغايه ما تضعف وتقع في المعصية ثم يضحك عليك ضحكه عالية جدا يجب ان تعرف اساليب وطرق الشيطان في التضليل اعرف عدوك لغاية ما يجي الشيطان يفاجئك تقول له لا اخطر سلاح للشيطان اللي, اللي بيتمكن بها منك اتنين خلي بالك منه ايه هم اول سلاح التبرير يعني ايه التبرير يعني يقعد يخلق لك الاعزار شمال ياخش بتعمل كذا حلال وحرام ايه ما انت محتاج ما الناس كلها كده تؤخر الصلاة يقولك معلش يا شيخ ان الله غفور رحيم معلش يجي للموظم يقول له يعني هو المرتب حكامكفي ما هو الرشوة دي مش مقابل مش مقابل عمل في فوائد البنوك يقول لك تاب ما المفتي حلال ها قلت انا هدفت اكثر من المفتي التبرير يعني ايه التبرير يعني التبرير يخلق لك عذر امام كل معصية قدام كل معصية يجيب لك عذر خلي بالك منه من حتى ليه امام كل معصية هيجيب لك عذر دي اسمه سلاح التبرير لغاية ما في بالمعصية ويضحك عليك السلاح الثاني التسويف لما يعرف الشيطان انك انت عندك استعداد للخير ومش قادر يتغلب عليك يعمل فيك ايه يقول في كل موقف له طريقه يقول لك يا شيخ انت مستعجل ليه بكره ان شاء الله بكره بكره يبقى ادي الدين اللي عليك معلش يسوف يعني ايه يسوف يعني يدفعك لتاجيل العمل صلي بكره رد المظالم بكرة ان شاء الله نردها بكرة ان شاء الله تنوي انك كنت تسمع الحقي يقول لك يا عمي بكرة ما العمر قدامك طويل لغاية العمر ما يقطع فجأة وتموت على المعصية الموت يأتي فجأة الموت يأتي فجأة ومحدش عارف الدور على مين من اللي قاعدين ولذلك اقوى سلاح تهزم به الشيطان ان تبدأ في العمل فورا عاو تهدمه افعي النهاردة ورد المظالم فورا وخلي بالك الموت بيأتي فجأة فكر في هذا الكلام احسن تعبير جريته وهذا الاسبوع هذه العبارة عبارة جميلة والله بتقول ايه الدنيا تشبه اللوكنبة كل انسان حاجز فيها لمدة ايام ولابد تخلي بالموت عشان غيرك حاجز وراه يعني عاوز الكلمه دي بقولك جهد الشنطة بتاعتك مستعد لي لإخلاء مكانك من الدنيا لان في ناس زين وراء تفكر في هذا الكلام الناس بتتعامل في حياتها وكأن مفيش موت دي لحظتها الحقيقة بقعد أتأمل وأفكر فلان ما الناس تتعجب وتبكي وتتألم ثم تنسى كل شيء يادوب يوم ولا يومين تلاقي فلان ده اللي كانوا بعادتهم عليه نسيوه برضو كذلك درجات النسيان بتبدا شيئا فشيئا عندي احبابه في البيت فقدوا فاكرينك لمده شهر ولا شهرين وبعدين بنسوه ويصبح الميت خبرا ميتا ودايما تمر علي اللحظه دي كثيرا والله دايما اتخيل نومة الميت في قبره وقد نسيه اولاده وماله والجميع يتمتع بسعيه وهو محروم منه بتخيلها كثيرا وكان في الدنيا كل حركة انام النومة دي كل نسي اولاده ماله الجميع يتمتع بسعيه وهو وبعرجه وهو محروم منه نفسي وانت صاح النهرتك انت الوقت الصح اسرح شوي وتخيل انك انت موت وتخيل ان المت من ان الورثه بكوا عليك ساعه وعملوا لك ميتم كبير لكن في النهايه لابد يضحكوا وينسوا تخيل التركه وقد قسمت تخيل الورثه وقد تشكلوا وعملوا قاعده وفلان دخل دارك اللي ما كانش حد بيخدها الناس دخلت دارك محدش قال الله يرحم اللي كونه. خيل. وجاء اصحاب المظالم. فيرد عليه احد الورث قائلا. ان الحدوث دي حصلت فيرد عليه احد الورث قائلا. رح له التربة خد حجك منه. يا سلام على الجفوة. فيقول المظلوم ارحموا ابوك في جبره. فيرد الوارث ميشيلك دعوه يا سيدي الله لا يرحمه حاجة الزعل والله هذا الحوار حدث وده بيقول لك تخيل ليه لان هذا الحوار حدث غني مات وظلم ابناء اخيه الايتام وحرمهم من مال ابيهم ثم مات الغني فجأة وورث أبناؤه ما ابناء عمومتهم ليه كده ليه تؤخر إعطاء الحقوق عشان الورثه يقولوا ايه عشان تعاوزهم يقولوا ايه ورات يعني هيقولوا ده بابا بطل مش هيقولوها عشان يقولوا بابا حنين سابلنا كل شيء مش هيقولوها ما إن مش هيقولوها ايها الظالم الذي مات ايها الظالم الذي مات خلفاؤك شر منك وهم اليوم يشعلون النار فيك بمالك اقول الايتام ماذا اقول لهم اقول لهم لا تتعجلوا فانتم ابناء الله سوف يرعاكم وسيحبج لكم ابناء عمكم الظلمه ده قصه لكن المهم انت مش ادي دعوه باللي حصل ذهب الى الله المهم انت تخيل ان الورا عمله كده ايه رايك والحق رد المظالم هقول لك كلمة صغيرة ماذا تفعل لو اكدت لك الان انك ستموت بكرة لو جاءك خبر من السماء انك ستموت بكرة تعمل ايه اول حاجة هتعملها هتقعد تصفح حساباتك وترد المظالم وتسمح الناس وتتوب الى الله والصلي تلت الليل ومتاكلش طب ومين مين ضامن انه سيعيش لبكرة مين مين كضامن ده كشف الاموات بينزل كل يوم يا عالم يا عالم يا مناس في صح النهار دا الوقت جاعدين ومعهم تأشيرة خروج من الدنيا وهي لا تعلم تاشيره الخروج نزلت وهي لا تعلم تفكر في الموت بريح فكر في الموت فكر فيها يجب الناس تتعرف على الفقير الحقيقي المستحق دي حته جدا المتسول الذي فقد الحياء واصبح بيطلب من الناس تاجر اللي بيقول لك هات وتديله ربع جنيه يقول لك شويه تاجر سببت انه يبيع ماء وج كثير من المحتاجين الحقيقيين بترددوا علي الحالية لا اتوسط لهم دون أن يعني كل طلبهم ما حدش يعرفه ولذلك مش عود بصدق اي واحد متسول ماركت ماركه ربع جنيه دي ما بصدق قرات الاسبوع اللي فات ان احد المتسولين طلع بالمعاش ووجد ان التسول مهنه مربحه ضبطته الشرطه وكان ايراده اليومي 200 جنيه مئتين جنيه مرتب ك... احد كبار الموظفين قبل ثلاث سنين طلع المعاش وجدوا في حساب دفتر توفير اربعتاشر الف جنيه مين من الموظفين بيحصل في نهاية خدمته على خمسة فمكبر هنا نوعيات غريبة من المتسولين بيسرحهم مجموعة من العاطلين عرفهم بيبلغ ايراد اقل واحد عشرين جنيه وثلاثين جنيه قال لي بعض من اسخ فيه عارف جاري عن صادق بيقول لي ان جار له في البيت عامل فرضيه على اخيه المتسول يوميا عشرين جنيه بيخذها منه ليشرب بها مخدرات طول الليل شوف انت بتدي لله ربع النيه وبيروح فين بيروح مع الانفات بالليل ولذلك جاءني منذ اسبوعين بعض الناس يتوسطون لمساعده واحد ويقولون انه اقدم على الانتحار لانه مش لاقي يجيب لأولاده خبز برضو كذلك اجاني واحد لمساعدته تاجر كسدت تجارته ومعه سبعه اولاد يعني موظف مرتبه مئه وعشرين جنيه وبرضو عاوز ثمن دواء لاولاده ومع هذا يسهل عليك اخراج الربع اثنين اني بقولك ان الله سيسألك عن الصدقة فيما وضعتها تعبد الى الله باعطاء الفقير الحقيقي انت دي مهم جدا قرأت خبرا ازعجني وهو ان المستشرقين في المانيا عاكفين على دراسة ظاهره تفرق المسلمين الى جماعات يحارب بعضهم بعضا جريتها في مقالة ويخطئ بعضهم بعضا قاعدين مبسوطين جدا من حتة دي وبيشجعوا هذه الظاهرة وبيقولوا في المقالة حتى يهدم المسلمون بعضهم بعضا وبيعتبروا هذه الظاهرة سلاح ذاتي يستحق التشجيع من دول الغرب بل ان بعض هؤلاء المستشرقين بيقول ايه بيقول ان هذه الفرقة بين المسلمين اقوى اثرا من القنبلة الزرية ياريت والله هذا الخبر يعيه العقلاء اخر حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول ان الميت لا يفرح بالصدقة تهدى له كما يفرح أحدكم بطبق تمر يهدى له قاعد هناك منتظر صدقة وجبه مبسوط بيها زي ما أنت تب مبسوط بيه بالهديه الحلوة وفي بعض الأحيان إن بعض الموتى كالغرق ينتظرون دعوة تلحقهم من أهليهم فيه ناس فمكبير هنا بهمها المظاهر يقولوا ياه مش نعمل ميتم يعني هو مش يستحق ان عامله ميتم ولا خميس الناس يقولوا ايه هذه المظاهر لا ينتفع بها الميت وانما ينتفع بها الاحياء اللي عاوز يبحث عن ما ينفع الميت اللي ينفع الميت ان تتصدق بتكلفة المأتة مع الفقراء ديه اللي ينفع فيه ناس بيزعلوا مني لما بهاجم المياتم اللي هم العمال اللي بيشتغلوا في المياتم انا ما بقولش عاجة انا مش بقطع ارزاق انا بقول برضو هؤلاء الناس العمال اللي بيشتغلوا في المياتم اللي بيقدموا القهوه اللي بيشيروا حاجة برضو مستحقين للزكاة المشايخ اللي هم حالتهم تعبانة برضو ادوهم لكن لا بد بدل ما نعمل ميتم لا بد ان احنا نتصدق بقيمة الميتم لكن احنا نقول والله ليش نعمل ميتم خوفا من الناس خوفا من الناس الناس هتقول عملته ولا ما عملتوش اذا عملته ميتم الناس هتتكلم عنيكوا اذا ما عملتوش الناس هتتكلم يبقى اذا نبحث عن جانب الله سبحانه وتعالى ونتبعه اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم انقلنا اللهم من ذل المعصية الى عز الطاعة وافق قادتنا وحكامنا الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين واغفر اللهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتاء بالحبة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عزكم لعلكم تذكرون واذكروا الأخوة جميعا برضو باقصار كفالة اليتيم الاخ احمد ابواكد موجود هنا موجود والاخ رؤوف الحجي محمد السليم كل هيتهم اي واحد منهم ممكن يتقبل القسط الشهري لان احنا في اول شهر جعلها الله في ميزان حسناتكم واخي من الصلاة